غير المقصوب عليهم من قال آمين يا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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اين املهم معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا يقولون ربنا اتمم لنا on at ربنا لي عندك بيتم في الجنة ونجني من في وعمله ونجني من القوم الظالمين ونظر مبلة عمران التي أفسدت فرجنا فيه من روحنا